ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أتفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا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 كثرين عددا، ثم بعتناهم لنعلم أي الحزبين أحقار ما نبتوا أمدا. نحن نقص عليك نباه بالحق، إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدا. ورضقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نجوا من دونه إلىها لن نجوا من دونه إلىها لقد قلنا إذا شططوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا لا يأتون عليهم بسلطان بيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا